بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله وياهو قدم لكم مالك يوم الدين واشهدوا أن لا إله إلا الله وحبه ولمساريك له واشهدوا أن محمد العبد هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلمان كفر باقي نحو تسع دقائق على الأذان انتهينا إلى ان يد المستاجر يد امانه وانه لا يضمن الا اذا تعدى او افرط وذكر ابن قدامه رحمه الله تعالى بعض الصور التي فيها تعدي وبالتالي يضمن ومنها انه لو تجاوز الموضع المحدد بالنسبه للحمل او الركوب فان عليه شيئين عليه فان عليه شيئين عليه اجره المثل وضمان عين تلفت تلفت في الفتره اللي تعداها لان اصبح متعدي قال فعليه اجره المثل للزائد وضمان عين ان تلفت ليه لان اصبح متعديا ثم بدا يذكر بعض نباحه الضمان قال وان تلفت العين من غير تعدم فلا ضمان عليه هذا هو الاصل كما قلنا في كل الاحوال التي يكون فيها اليد يد امام ومن اخذ مال غيره باذنه فالافلن يده يد تمام يد قال ولو ضمان عن الاجير الذي يؤجر نفسه مده بعينها فيما يكلف في يده من غير تفريق احنا مر معنا ان الاجير نوعين اجير خاص واجير مشترك الاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن وفي الزمن اللي هو بينت بجعل لك منفعته فيه لا يتقبل اعمالا لغيره كالحالك مثلا او الغفير اللي احنا بنسميه الغفير الغفير اجير خاص والسائت الخاص اجير خاص فالذي قدر نفعه بالزمن وفي هذا الزمن اللي جعل منفعته لك لا يتقبل اعمالا لغيرك هذا الاجير الخاص الاجير المشترك اللي منفعهته بتقدر بالعمل المجوله يعني يعني ممكن تلاقي نجار مسلح واخد منك ومن غيرك ومن غيرك في نفس الوقت ممكن تلاقي خياط بيستقبل منك ومن غيرك في نفس الوقت فانت اللي استاجرته لا لمده وانما استاجرته ليعمل عملا معينا وفي نفس الوقت ايضا بيستقبل من غيرك اعمالا هذا اسمه الاجير المشترك في لهم احكام ننظر بعض الاحكام سريعا لان الوقت ضيق وانت تكمل الباب قراءه فلن تجد اشكالا فيه آه... لهم احكام من اصل الاصل ان الادير الخاص يلزمه ان يعمل بنفسه استدرت واحد علشان يكون هو الشائق لك او استغفرت واحد عشان هو الغفير فالاصل ان هو اللي يغفر شرحنا مبعث ابنه فالاصل ان الاجير الخاص يلزم ان يعمل بنفسه الاجير المشترك لا لا يلزم ان يباشر العمل بنفسه الا اذا شرط عليه ذلك مثال مثلا واحد خياط عنده صنايعيه كتير اديت له جلابيه واشترطت عليه شكل معين للجلابيه مش مهم بقى هو اللي يعملها ولا غيره من الصنايعيه ورشه سيارات فيها اكتر من فني اي واحد الا اذا اشترط مثل انا عاوز فلان اذا الاصل في الاجير المشترك انه لا يلزمه ان يعمل بنفسه وانما لاجير الخاص الاصل فيه ان ان يعمل بنفسه الضمان مين اللي يضمن ومين اللي ما يضمنش عند التلف اتفاقا الاجير الخاص لا يضمن الا اذا تعدى او فرط انت استأجرت حاجه نكون سائق خاص يودي العيال المدارس ويجيب لك طلباتك بيمشي بالسرعه المقرره وبيتابع العربيه صح العربيه اتخبطت منه بلا تعدي او تفريط لا يضمن فالأجير الخاص لا يضمن اتفاقا واضح طيب الاجير المشترك اختلف العلماء الجمهور عدا الشافعيه يضمن كدعولن الاجير المشترك يضمن الشافعيه قالوا لا يضمن الشافعيه وروايا عن الحنابلة وهو الاقرب ان شاء الله تعالى ان الاجير مطلقا خاص او مشترك لا يضمن الخاص بالاتفاق وفي المشترك برجحان وهو قول الشافعيه وروايه عن احمد اختارها جماعه من المحققين طيب قال ولو ضمن على الاجير الذي يؤجر نفسه مده مده زمن اهو يبقى هو اجير ايه ها يؤجر نفسه بعمل بنفسه وهو اجير ايه خاص خلي بالك من العبارات مده بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط قالوا ولا على حجام او خدتان او طبيب اذا عرف منهم في ذق الصنعه ولم تجني ايديهم يعني لم يحصل منهم تعدي لم تجني ايديهم معناها لم يحصل منهم تعدي يبقى هو لم يضمن هؤلاء وان كانوا في الاصل اجرا مشتركين ليس من الاجر الخاص فلم يضمنهم خروجا عن اصله بهذين الشرطين لان وقت حجامته ووقت تطبيبه اشبه بالاجير الخاص منه بالمشترك لان هو بباشر بنفسه المهم هو المضمنهم بهذين القيدين وانت مر معك ان الراجح ان الاجير مطلقا ايه ان لا يضمن طيب قال ويضمن القصار والخياط ونحوهما احنا مر معنا ان هذا رأي الجمهور ان الاجير المشترك يا جماعه امر معك الراجح عشان بس ما نطولش القفار مهنه حتى الان موجوده في المصابغ بتاعه الملابس فالقفار هو الذي يبيض الملابس يصبغ الملابس وهذه مهنه معروفه حتى الان موجوده لمن يمارس التجاره في الملابس ونحوها موجودين حتى الان طبعا اثناء القيام بعمل القفاره تبييض الثياب او صبغها بيحتاج ربطه بشكل معين ولف بشكل معين وضقه وضربه بشكل معين وضغطه بشكل معين وفكه بشكل معين فقد تتلف ويظن القفار والخياط ونحوهما من من يتقبل العمل يتقبل العمل طب بتعرف انه اجر ايه مشترك دي مشترك يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من فرجه انتهى كده كتاب الاجاره وكان الـ يعني الـ الرجاء ان احنا ننتهي حتى كتاب الوقف لكن نكتفي بهذا القدر واقول لا تجعل عهدك بما قرانا في 16 مجلس اليوم لا بل حدث العهد ده باستمرار وراجع وذاكر ودارس وما كان من مسائل تقتضي عملا فاعمل وما كان يقتضي يعني اتقادا او نحوة فعليك به على وجه اللذور ظل عز وجل وصيفه من نفسي وجميع من حضر بتقوى الله عز وجل هذا الله اعلم وصلى الله وسلم وبركاته ابن حمد ازاكم ما وخير قال المتحان ان شاء الله يكون في الاسبوع الاول من رمضان فاتبعوا علشان تعرف الموعد الاستثار في الرقم المعلن في النوحات دي الاعلانات الاختبار ان شاء الله يكون في رمضان هنرتب بشكل مناسب الجماعه ان شاء الله تعالى ويكون النتيجه في العشر الاخير وتوزيع الجوائز في العشر الاخير ان شاء الله تعالى لا تشغل بالك بالكيفيات انت فقط اهتم بما قلنا ان لن يخرج عن ما قلنا حاول تحصل على السي دي رتب ايضا عن طريق الهاتف مع الاخوه المسؤولين في المسجد والله يجمعنا وياكم على خير سبحانك اللهم رب